اذ قال موسى لاهله اني انست نارا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 يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما راها تهتز كانها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فاني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات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 فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد اتينا داود وسليمان علما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 وَحُشِرَ لسليمان جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ والطير فَهُمْ يوزعون حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى واد النمل قَالَتْ نمله, حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة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 فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو, لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبع بنبع يقين إِنِّي وجدت امرأة تملكهم وَأُوتِيَتْ من كل شيء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 الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فَأَلْقِهِ إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي واتوني مسلمين قالت يا ايها الملأ افتوني في امري ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدون قالوا نحن اولو قوه والو باس شديد والامر اليك فانظري ماذا تأمرين قالت ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله وكذلك يفعلون واني مرسله اليهم بهديه فناظره بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتئنهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها اذله وهم صاغرون قال يا ايها الملأ ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل ان يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر؟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 فلما رَأَتْهُ حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين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 ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين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 ااننكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه الا ان قالوا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 وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أه الله خير أم يُشْرِكُونَ يشركون خَلَقَ من خلق السماوات والأرض لَكُم لكم من السماء ماء فأنبتنا, فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله؟ لا إله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل, خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أئلهم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أم يجيب, يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون امن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بُشْرًا بين يدي رحمته اله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل الدار كعلمهم في الآخرة بلهم في شك منها بلهم منها عموم وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابَ وَأَبَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ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 قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِّفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ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 وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إن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 ويوم نحشر من كل أُمَّةٍ فوجا ممن يكذب بِآيَاتِنَا فهم يوزعون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 أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مبصرا؟ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ من فِي السَّمَاوَاتِ ومن فِي الْأَرْضِ إِلَّا من شَاءَ الله.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 إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن اتلو القرآن فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ وَأَنَا لَا أَمْلِكُ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ